Eet bikitabim niet bekritiek hebben, maar het is een ander woord. Het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 Kulma kun je doen, minarus, uli, uwa, ma, adeli, ma, jufa, lubi, wat heb in, adabiru, ille, ma, juha, ille, ja, ma, ana, illa naviru, mubin.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 وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سبقونا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْقٌ قَدِيمٌ ومن قبله كتاب موسى اماما ورحمه وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين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 ووصينا الْإِنسَانَ بوالديه إِحْسَانًا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا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 وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ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 ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون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 قالوا اجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكنني اراكم قوما تجهلون فلما راوه عارضا مستقبل اوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب اليم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 أولئك في ضلال مبين اولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى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 فهل يهلك إلا القوم الفاسقون بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم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 فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فجدوا الوثاق فإما من بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها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 ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أَفَلَمْ يسيروا فِي الْأَرْضِ فينظروا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ من قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثُوًا لهم وَكَأَيٍّ من قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً من قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ afman kan alle bijeenen van Rabbiek manzuien de en de فان غير اسن وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر لذه للشاربين وانهار من عسل مصفى وَلَهُمْ فِيهَا من كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ من ربهم كمن هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ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 والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم فهل ينظرون الا الساعه ان تاتيهم بغته فقد جاء اشراطها فأنا لهم اذا جاءتهم ذكراهم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 فاولى لهم طاعه وقول معروف فاذا عزم الامر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم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 إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم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 ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم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 وَإِن وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم وَلَا ولا أَمْوَالَكُمْ أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضوانكم ها أنتم هؤلاء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 وَإِن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أَمْثَالَكُمْ بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذنبك وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا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 إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا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 ومن لم يؤمن بالله ورسوله فَإِنَّا أَعْتَدْنَا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات وَالْأَرْضِ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 سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذواها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله 129. قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا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 لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا 110. ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تَأْخُذُونَهَا فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما لا اخره لم تقدروا عليها قد احاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الادبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا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 نات لم تعلموهم ان تطؤوهم فتصيبكم منهم معره بغير علم لي يدخل الله في رحمتي من يشاء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 وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق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 فان إِحْدَاهُمَا احداهما على الاخرى الَّتِي التي تبغي حتى تفيء الى امر الله مَا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 عَلَيْكَ أَنْ أَسْلِمُ قُلْ لَا تَمُنُّو عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ والله بصير بما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم قَصْفُ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ بَلْعَجِبُ أَنْجَام قال الكافرون هذا شيء عجيب ا اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج افلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج 112. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج 113. وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فانبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد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 وَأَصْحَابُ الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الْأَوَّلِ بل هم في لبس من خلق جديد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 وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غَفْلَةٍ من هذا فكشفنا عنك غِطَاءَكَ فبصرك اليوم حديد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 الذي جعل مع الله الهًا آخر فالقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما اطغيته ولكن كان في ضلال بعيد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 وَلَقَدْ ولقد خلقنا السماوات وَمَا وما بينهما في ستة وَمَا وما مسنا من لغوب 113. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب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 نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروى فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا 126. إنما توعدون لصادق 127. الدين لواقع والسماء ذات الحبك 129. إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون 111. يسألون أيان يوم الدين 112. يومهم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون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 فورب السماء وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ الى اهله فجاء بعجل سمين فقربه اليهم قال الا تاكلون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 قَالُوا كذلك قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُ الْعَظِيمُ